إ ن ناشئه الليل هي ش د و ط أ ا واقوم قيلا إ ن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك و ت ب د ل إ ل ي ه تبتيلا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 إ ِ ن َّ لدينا َََْ أ َ ن ْ ك ا ل ا وجحيما ًََِ وطعاما ًَََ ذا غ ص ٍَ وعذابا ًَََ أ َ ل ِ ي م ً ا يوم ََْ ترجف َُُْ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ُ والجبال ََُِْ وكانت ََِ الجبال َُِْ كثيبا ًَِ مهيلا َِ ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا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 فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا إ ن ربك يعلم أ ن ك تقوا ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه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 موسوعه غ ا ل ر ا ب ل س ي م ا للعلوم الاسلاميه <سؤال> <سؤال> <سؤال>